قل كونوا حجاوة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيمغضون إليك رؤوسهم فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَتَضَرَّعْ إِلَيْهِ وَتَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُونَ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ يَرْحَمُونَ أَوْ إِنْ كُنْتُمْ تُعَذِّبُونَ وَمَا فَتَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ ضَلَّ بَعْضُ النَّذِيرِينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ ظَنَنْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُلَا أيهم أقرب ويؤدون رحمته ويقاتلون عذابه إن عذاب ربك كان محضرا وإن من القرية إلا نحن ملكها قبل يوم القيامة أو نعذبها أو نعذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسحورا